بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت ايات قران عربي لقوم يحلمون بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ مَا لَنَا آمِنُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ مُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ بِنِيَةٍ وَقَوَّى فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاتًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لها قوعة أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّ السَّمَاء أَُّنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفو ذَلِكَ تَقَ العزيز العدم فَإِنَّ عْرَضُ فَقُلْ الأظَرتُكُمْ صارِقَةَ مِتْ ن الصارِقَةِعَاد وَثَمُود إج فِيهِم اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلائِكَة فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافرون. استكبروا في الارض بغير الحق وقالوا وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه وما كانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا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 ون جین لوکوت ویو میوش موز جا قومها شهد عليهم سمعهم وابصار وجلودهم شهد عليهم سمعهم وابصار وجلودهم بما كانوا يغملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا ل شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَن طَغَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا, ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن كُمُ الَّذِي ظَنَّ مَتَّ بِرَبِّكُم أَرْدَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وإن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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ولا نجدينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء ان الله ان النار, النار لهم فيها دار الخلد جزاء قال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والانس وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والانس نجعل هما لْنَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْمِنِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, تتنزل عليهم الملائكة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 ُمْ وَلَكُم فنَا م تَ الدَّعُون نُزُلَم مِن وََفُولِ الرحِيم وَمَن أَحسَلُ قَوْلَم مَِّ دَو إِلَ اللهَّ وََمِن صَالِحَا وَعمِنَ صَالِحَم وَقَالَئَِّنِي مِن المسلمين حسنة وللسيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان انه ولي حميم وما يلقاها ما الذين صبروا وما يلقى ما الا ذو حق عظيم وان ما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقنا ان كنتم اياه تعبدون فاني استكبروا فالذين عاد ربك يسفحون له بالليل وال يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا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 خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لم جاءهم وانه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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصنت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن م فيِي شَكِم مِنهُ مُربَ مَنْ مِلَ صَالِحَ فَلِ نَفْسِ وَمَنْ سَ أَفَعَلَمَا وَمَا رَّكَ بِغَّ مِ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 وظنوا مَا لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسوا القنوط ولئن أذقناه مَنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاق مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا آلِي لَيَقُولَنَّ هَذَا آلِي وَمَا أَنَا نُسَاعَة قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى, ربي ولئن رجعت إلى ربي بِئِنَّ لِعَادٍ عَلَى الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَلَانَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا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 له الحق او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في منيه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط